ارقام مع انتي جمعت مع التي صفر شحنة 440 هجرية كمون عصر شحن 484 هجريه كم اون 10 تخلت شحن 10 شمن ميلادي كتاب الأصول الثلاثه تلقى السلام درك نمد ذا خير شاء الله نوداه ذا كل تاغاز دخونه اثر فنا اللوام علتي حزناي وارس مالتي بزعبه نتي ربز وردو شرعي قديفو بيتي زحنسو ودق سبات كمراحي زبل ونتاي فردي اللون زبل مالتي طبعا شباب زي ا اب اربعه ذكروا ان شاء الله طيب من اللي ذكرنا فمسلسته والعاد بالله هنا كفر صراحه اولا تي حكم كفر دي ايكون كنفلتو تدالين اكلت ثنغر كنغلي قبل ها شباب كندي اكلت ثنغر اعتقادي وعملي اعتقادي وعملي اعتقادي زبهن نايه امنت قداي مالف انت دا يا امنني خاينه بلبو مالك ازي شرعي رب زورده قديفه باتي ذكسبات زحنسه رو حق خايده از امنتنا تايو شرع قديفيلو خذ بالتقول زي كافيري. عملي خاني قداماو سرقته ويدماني بدك سرحناته طرحت اليوم هذه ازقن امين الله ايكونن تمتهي دائما بشوت ع شاشاته الدنيا هاريفو غبو لميدو وغبو تبعلاش بنزين غنيات الزخاني ازي اب كفر بل انما من أصحاب الكبائر نحن نم. لما لسنا بزن اربعه ز اعتقادنا امنت قد الله لا نيسرحت راح قال الله بزئ امنت سرح رينا اذا اربعه زيات ابز حلفتي سينا هنا لو توصل تفضلوا هنا فرج اولنا المفضله انتهي بالماتيو كاب تي شرعسي حنساتات حنسسو حكته زوجته ده كسبات يبلس تيلو امنت سلا يعني كل تيوم تربي زورو ده شرعي مستي حنساتات حكتهات نا يدك سبات اشر كلت ثالثي انفتحت المستحيل, المستحيل. جائز يفقد المجوز نبلو المستحيل نبلو فقدو لك مرجح مرصبله وخلت يختكيد فقديدي بشرعي كيتغلق بحقنا يدك الثباتول كيتفلا ابتشار عز ورده انصارنا نبدلنا مالتي عزيزه بلتو قينه خشب كفير ولا يكفر كفير ولا هذه بالله مغنياتون تدكسوا هاي بلا مالهم مرصو بتي رب زورو الله كتاب من كتب العقيده كتاب من الله زي ما عقاب اللي كان مالتي ان شاء الله اربعه انا اخونا فرج تقي مالتي ترى بعت العاصي ذلو مثل سائر كبائر الذنوب كلتن قالوا كبائر الذنوب مثلا حدسب خمر يسته حلال يا تايلو كفري ربنا حرمها اندفلت اقول انت دااكن حرام يا كن ربي يهديني ما بصير ندفع فات النخينا سست اللخمر تلك اذا يكفر كمو ناب زبوط تخيط والله الله ازير ربي حرام خمز قبره فلت يا امني لكن ربي وفق لي جاجي الا لطيب اذا يكفر سرقي حرام وغانو يفلت حرامي سرقي فلت يا لكن يسرق والله انا سيد دفع في اهل جنزب دلي حريفه ندحريلو ازي اي كفر ازي عمل يلو ما يتكبري ما يتكبر اي اي حدن حادث بقى بكفر اي بصحن كفر الاكبر مالتي كبدين الاسلام اي توصوني تزوصو ناعتقاد ما امنت كنت دا يتكل بل. بلبو حلال ينده حري رب زحرمه وين ما حرام يلو رب حلالي اللون كله ابساعات زي من التحذيره ازي كافر واضح يا شباب زي اك ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه بزعبه توم يهود والنصارى نتم مرحتم نتم علماء ناتم نتم فلاتات ناتم كما يجرون كم تمرحون اكلت يا من اتخذوا من الله انهم على وجهين لذون فلتاه تقولون نتم رهبان نبلم عباد صالحين مالتي نزياتهم سلي ربتات غير امو يدور رب سبحانه وتعالى ربتات غير امو كم ربن برسي لهم يلو زياب سوره ال عمران مالتي زياب بخلت هو غنين النار بخنداي وغن يا شباب بخلت هو قال احدهما ان يعلموا انهم بدلوا دين الله اول فلته كلهم دين كم تغير ثم اليهود براحتي لا نصارى براحتي علماء فلا تهت كم صالحين يوم تسعد قناه يوم ذبلوا من ديني غيرهم سله فليتموا فيتبعونهم على التبديل والزغل تغير خل دما حرايلهم كايخ التلون ويعتقدون تحليل ما حر وتحريم ما احل الله تحليلا ما حرم الله ربي حرام يروح كله حلال يبلوه دافله تخلوها يخطلوها ازغانا امنه قداي يبلالوا يعني خلاص حلال لنا لنا ولا رب حرام دبلوه كله نعانه تختلونه يبلوه خلاص نزي يومون كن كنكتلوهم قبونا اله يخطلوهم ازيوم كم ربوسي دمهم ماله مغنياتك حلال وحرام هاي رب صراحه وتحريم ما احل الله ربي سبحانه وتعالى دمان زحللو حرام يبلوا مالهم ثم راح تغله فتم فلاته تينا زبلوا مالته اتباع ل رؤساء لتم راحتم كم زغرو مختلوا ما علمهم انهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وعنه فلطوا سدين لاخات حزموا رسولات لاخات حزموا زموص ويقيروا خمزلو يفلطوا له لكن امهم وامهم خلاص حلال زبركم مو يرحسنا حلال حرام زبركم ما يرحسنا حرام معكم اني خذلت امهم اذا ان اتزاء اب كفرته والعياذ بالله اذا كفر بما كفر أكبر وقد جعله الله ورسوله شركا اذا اني رب رسول صلى الله عليه وسلم شركي يو زبل شم في ومو الثاني تخليتي شرخ مالك بخالو وغنون قال يتغمر عز دبا انيلوا انه كون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحرام اتي منتماتهم يحضروا زوم يهود والنصارى مال ترى اس بهم زوم اتي حلال حرام واتي حلال دماني وتحريم الحلال اتي حلال حرام اتي حرام حلال دحرقي رب لكن تغيروا وخانوا يا امن اليوم طب قدامات ولا يغير يلوم ابطو راحت فلاتات بنت جيروم معهم عيننا عمتنا خنكت لينا حلال بلونه حلال حرام بقولونه حرام يا لب يوم كفروا اما يوم قال كالو... قال اي كفلي مالتي. زي اتم تغيروا وخانوا يا كذا العباره المنقوله عنه شغل الاسلام كان يجادرو تزاربه مالتي وتحري وتحريم الحلال اله ثابت لكنهم اطاعوهم في معصيه الله قل شلل برو رب سامحنا رب اغفر لنا لا بالو يختلوا ريهم حجه شباب كلت سيوم زلو في اللي قداموت قد امنا تحذروا هالطوم في يهود وناي حبتم راحتنا يهود ما راحتنا نصارى ابن تحذير عيننا عمي سنه حلال بلونه حلال يرحس الناس همز بالكمات هم. نامن ان حلال مخانوا حلال يفكوا حرام تجيكم هنا حرام كن الله ينبوه زياتهم ابن تحذير وملم نزوم ما راح تنفل لا تعت ابز زوم كانوا قال اي كفالكم ابن تغللو او اذا ما راح حزن اليهود <تصفيق> يغاغلوا اذا ما النصارى ازي يغاغي علو تبرحنا كمان يقبون لكن اند حر لا بالليله كنبرا يكلن كم سبي كسنبر ولا خيامن كل خلقه ربي يمحر الن محرتي وردلي تيلو اب سعادتي اب تاتي لمالتي اذنبي لكن وما طاعون في معصيه الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاص فهاؤلا لهم حكم امثال من أهل الذنوب جاءتهم بخمر كل مسلم بجبر مالتي معصيه خمري ساتر ابوفر الليل ذكر لكن خمري حلال عيب لي كمون نبض زينان بزموت غير لكن زين حلالي ايبليو قاموا يسرق سبغه سرقي سرقي سمقتال حلالي ايبل كاني ازي كمتم قالوا الزبس جبره قاموا بحساب وزعاتهم غيروا مدير مخانوم لكن اخذته لهم زلنا كيف يگدونادي خبب ها ويدماني ليش تاي فليكاب حزبين دا بالي خط لهم ازي ابذبن بخمزو د الزبت راح يجلو هل يكفر اب كفر يابصحا هاي يفسحني اغنيته امنيت يابلن حلال يزي زلو حرام حلال مخان حرام يبلهم علو بحرام يابلن ولا تمره راحنا يهود كبزي بالحرام حسو بوشو البغى حساو يزلو زلو, زلو. لكنه اكثر اكبر السبي ديسمبر رب اغفر لي دبل يخذو زوم يهود المساء اليوم كنت يوم كل فلال يوم مالته قال الشارح رحمه الله تعالى وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما فللي الله يبل الله الشيخ بن عثيمين رحمه الله اتبع حف الشؤون ما مرح زوج زيته كان ما راح مالته والمسألة المعينه التي يحكم فيها القاضي بغير ما انزل الله قال لك اني افولي كنتك حد قاضي زفر زين كليتين ببينا دي ببينا المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتاتى فيها التقسيم السابق انت داري اني زمرحتي بحفشو حق تاع زوجو وخرينا ابذحاله فستغسقوا كفليتات اتودوا دائما لوتي اعتقاد جعملي ايدريدنا ما راح يتقينو حمت الكفليت هذا لا هي من القسم الاول تقدمت اعتقاد صرح يبراله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا المشرع تشريعا يخالف الاسلام ازي حقي زخودو زو زلو زمرحزي لسلمنا انصارو يزخي زلو يدنما شرعه لاعتقاده انه اصل من الإسلام وانفع للعباد كما سبقت الإشارة اليه ازي حنصو زلو حنصات كوادي كاب سلمنا نلعله تقن زلو زحقنا ته يزبل زلو يزبل زولو. كمون نهزبي زتكم اجي وخالتي شرعن العادي يلوس لازامه بزي مغنيا تزيو حقتات زوج زل ولكن اتا حكز وغنت بالشيخ بن باز نرغب معلوماتي وتفاصيل بالوقت مالتي حتى ما, مراحي كان مراحي يوم. يوم ما راح طول تفاصيل اليوم براحي كان ما يختلف في لا اليوم اليوم ما القران ايتر يودي كي تسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كي تسمعوا رؤس يحم بالله لو قران احتقارس قبر تا تا تا قران ولا شي مسلمين لكم لو قران تفكم ازي حكي كفيري اعتقاد يا ابو اللول لا بالقران ولا به تاعي كيزي زحلف انا قدم حجي بالقران بغساخته بلونا مستقيزين انا نخيط حج جبلكه ازي كفيري والعذاب الله قال له ما راح يدمني سلطان تاع شاشو ازي زخوتو زلهو كو قا جي بركاب شرعنا يربي ايبلت اي الدارق أي من شرعنا يربي لك من شرعنا يربي اي دارق اللي يس حقتها الدو صو زلمه وشرعنا يربي ابله لكن سغطوه اللي يخل عند حرب ازيا زي مريخا كنت لك اينا وي كاب السلطان كذا اللي بيخرب ادنى تعشاشاته سلطان كفله لكن رب غفر اللي امبري بشرعي قونزلو بيبل ازي شرع ما يطبقون مالك رمضان نعيد زغت مثلا اذا سرق سرق ايداي قرصني يبلك ابطن ضرورات الخمس فمن اسلم من اسلمي تصنيحه اسلمنا زغرف ايقتلني أسلم الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لمنا دينه غيره قتل ويل منا ازو مرتدي ابناي اعراض النحرماتيو نحدسب ليس قرى السخرام سمع 80 جلدازه ايدلني يبل لكن ذا الرحيلي وين ما ني غبوه فتاوى سلاذي هنا نا غبوه قدايو سلاذي ذا ابن عثيمين تفاصيله بالله زباله ما راحتي الشيخ ابن باز رحمه الله تفصيل كم زلوه تقيس له حتى أبن رحتي خمان ما راحت كمان ما راحتي ها قر سوقناهم كفروا ما يكوننا بيجون يغبروا ويقولوا وبسرطونك هو الاخر سلام ورحمه الله وبركاته الا من اكره وقلبه مطمئن باليمان اكرهن بحر الله ربي اغفر لي خير يوم القيامه شنوذي بغدماوي تكبراته بتجبره تكبر رينا كنا مباشره كافر طلاب لكن انتو انتظر بارك الله فيكم عزيزه خذ زلقه حكيه شرع قذفه بازخ يذ زبلته خينه ابنه تعذير له زي يكفر اما نجوم بود اللي هو زي ما راح يزي ويسلطانه كدلدل وي بل مثلا ما اي كفاره بل انما من كبائر الذنوب يا اطول الدنيا 19 شاشاتون بالمالتي. لذلك اتحكزوا قول الراجح نايه الشيخ بن بازه. الشيخ ابن عثيمين ابغاكم تنبيه مالتو. ابونغو نايه بيتسردن ابونغو تما راح يهجر فللي يخبز له تغيسوا مالك. ما راح يهجر تغينوزي تشريع عام نا حقتات يوصي سلاذله كفيرو يذبذله شغلنا ثاني لكن قاضي تشريع معين سلاذونه ابقاله قلم تشريع كفر خل ابقاله قال, قال انا انت تقول اي كفر الديون بتعتقاداتك قيدو مالك لكن زي ان قاضي نفرادكت راح تمتلكت حتى تي ما راحيها قركمه اي تكفروا اعتقاد تحضروا كنت اقدم استقصاءكم علي ازي حقتاتنا تي بلز كاب شرعي كافر حقنا تي مشرع حدايو بدريتكم كده زون كافر سنه سنتنا لنا شنو المستحيل حلال زي حق زولكم زلوه ونيرب حكي يسمحلنا شرعنا يربي يصنع لنا ازي بلكم زلوه حلال جائز فقود فقود بسخده تافيره زين ان نت قداي سلازع در اما حمزه زبلكم نفسنت عجبه سلطان دلي تغوريد جاي كدشن خاطرونا خينهم بالالمثله وي اكونونا حي حفك بالي لازم نحرقها مريحه كفتني قبه قبه لالني اله ابتدى هاي تكبر نقر طرح عند خركوين نا امنت تزاكوين ازي مرا حزي اي كفرني زي تفصيل اذا خاني بزرزر شخب نباز تقيسوا له المجموع الفتاوى وهذه المساله اعني مساله الحكم بغير ما انزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان اذا مسألة زي اخاني زعبه بتيشير عقاد افكار حقي نا يدك سباتي كيديه مبان عبايه بلاقى عبايه فتناء نزوم لكن زغونه يكون كانت تكفر الا بنت زحدره شرعي كيديه شرعيا امنه النزبهله كفير شرع يا امنه لكن قبو دلي شرعي امنه لكن تايدني ابن شر بشرعي يا أمني لكن سلطان دني شرعوني امنه نفسي فرحان لك يقتلوني صغت لدني ابجي ساعه تجي ازي رب اغفر لي خالي بزاي بنت يحيى سلاجل ابنته ابشرعي فعلى المرء الا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق رزقنا سب تراقص الله كوه يا بلول كستو ما راح كستو دنيا ودماني فراده قاضي كثير خبل يا ولا تراني تراسب كمان هزبي كنت كفره يا بلكان الا انت ابن تحذيره بشرع نقدر فنحرمه لانه المساله خطيره اذا الحكم بغير ما انزل الله نخندي نخنديس باشه تحيلوا مناظره كوكفروا اجد مالك بقلصوا كفروا رنا بتفرجي بدايه شرعي قال كافر كافر كافر على طول زي زي بعلام كاب جهلي نسال الله تعالى ان يصلح المسلمين لو كلهم ما بيصلحين زي خاتس تك دعاء دعاء القبر اما انا اسلامه كنتكفر ازيك وانا نسلمنا عزيز وزول مالك طب زي كفروا علماء ناكد فيهم نصحو ام بالله انا ابني تعلمني شرع قد يفخيده بل امنا يوناتو خلاص كفيروا ولا ته امورهم وبطانتهم قوموا ربي يصلح يمنز مرحتي وراحتنا سلمنا ربي يصلح حيوا بالدعاء من قبر اللهم لنا وبطانتهم قوموا انتم اما خرجناتم صبوا اما خرجوا ربهابوا اما خرجوا واللي جاك هيك زيته ما خرج كمان رب, رب توحيات كما ان على المرء الذي اتاه الله العلم ان يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجه عليهم ازد ماني ذو فرت غمر جاء جبرائيلنا بتعلم ذهبنا تم علماء كجلسوا مالهم صحقي برطوا حزوم دليل حزوم قربوا لهم علماء دماني علماء السلف السلفيون دليل حزوم يزغروا نا هو ثباته يكون بعلمي بده زاروا بدليلهم بالزاروا واضح يا شباب وتتبين المحجه زيد ماني بقلصته دليل مرتعه يقربوا فيهلك من هلك عن بينه تصطف بقلص خطفي شو دليل بس قربا سحور ماني بقلصته في زله ماني كفي رزله ماني اللي شرعيده اللي نزبل زلو بنت زحدر زلو شرع شر اخيتو مناز بزلو السخفيرو مخانو بدلو لي قربولو ويحيى من حي عبيناه تتكاك يتصن حقك تتعلم جايصه ون حق لي او انت تتكاك يا خاي لي منلس يمنلس كفير كايو خلاص كفير لي لغمان نصيحاتك يسمعك ازي خات الفتنه زلو حجي امونكو من راحت انت من راحتك ان. كمي قرنا نناقوت انت مفتح قص قركه ترادا ولا ما راحون قص قركه نصحوا قص قركه ها كت مخروق كت معده يقبه سبيخه ما خاي جاجي اما خ تصوبلو في النهايه دم ندم تخون مالك كنديك اني حزبيه بتيايت قولي بومو لكن توم فتوى ذهبوا ابغزوهم كوفي لون فتوى ذهبوا حن يكون تهزب هو زبله الشيء تقولوا ولا نفسه عن بيانه كابس بكو يمزحمي هو زبل هزبي انتغيلوا باعوا خيدوا توم برحتي راح تسلمنا هكا قالن كان العلماء مخرموا مبايدو خسدت يقبا نبسخا خسن اسايبو ولا يهب لنا احد فيه كمون كفرع ابو التحكي كاسيرو كمعدن رب خمزيلو رسول صلى الله عليه وسلم كمزيو مزبلو عبات ملسو زي اتحكي صبحن قوموا تالا غيمه معتخن حتتنا الدنيا تتعاششوا الناس سلطان كتعاششوا نايبو جنزب كتعاششوا نايبو بل مخرف قرب قال له ماجد فان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين السنه تجربه نربي يزغب الرسول صلى الله عليه وسلم يزغب المؤمنين يزغب اذا اخذنا اذ دين الاسلام دين العزه كبرت زلوجي لكن بسمعته يكون كل نجر بسلطتك هونالو سلطه دماني الكتاب والسنه على فهمه على فهم السلف فتقرانا قرنا مرتعه نقرب بتحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح دغنا مرتعه نقرب مخا صهم الرددان السحابه حزنت كيدك مالتو خلاب ساخنا وكبل قبل اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته